الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور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 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أممنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا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 أفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّمَن يَمْشِي سَوِيًا أَهْدَى أَمَّمَن يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالبَصَارَ وَالفِعْدَ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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُل رَأَيْتُمُ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِنَا لَئِنْ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ فَمَنْ يَاتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ